قال اهما انتم له قبل ان اذن لكم انه لك بيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع نخل ولتعلمن اجنا اشد عذابا وابقا قالوا لنؤذرك لن على ما جاء ادى من البينات والذي فطرنا فقد ما انت قض ان ما تقضي هذه الحياه الدنيا ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اقترهتنا عليه من السح والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى